آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ويدعو لنفسه بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد